وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف عليه رحمة الله فصل إذا ثبت هذا فالدخول في عمل على نية الالتزام له إن كان هذا إن كان في المعتاد بحيث إذا داوم عليه أورث مالاً ينبغي أن يعتقد أن هذا الالتزام مكروه ابتداء. إذ هو مؤد إلى أمور جميعها منهي عنه بارك الله فيك. المصنف في هذا الموضع سيتحدث عن ما يتعلق بالالتزام ومقصوده يشمل أمرين الأمر الأول ما كما سماه الالتزام النذري أي أن ينذر الإنسان نذرا. على نفسه كان يقول لله علي أن أتصدق بكذا وكذا أو أن يقول لله علي أن أصوم كذا وكذا أو يقول لله علي أن أصلي كذا وكذا من النوافل فهذا الالتزام الذي يلزم الإنسان به نفسه ابتداء على وجه النذر فإنه مكروه لما سبق معكم من الأدلة في الدرس الماضي ويرجع ذلك كما سبق معكم إلى أنه التزام على نفسه قد يعجز عن القيام به ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإنه قد يعجز عن ذلك وإذا عجز ثبت هذا العمل في ذمته كما هو في شأن النذر ولذلك ذكر العلماء أن النذر مكروه ومن نذر وجب عليه الوفاء فهو سيستكمل الحديث عن هذا الموضوع مبينا الأمور التي تترتب على مثل هذا العمل وجميعها منهي عنها اقرأ الأمر الأول أحدها أن الله ورسوله أهداف هذا الدين التسهيل والتيسير وهذا الملتزم يشبه من لم يقبل هديته وذلك يضاهي ردها على مهديها وهو غير لائق بالمملوك مع سيده فكيف يليق بالعبد مع ربه مثاله ما ورد في قول النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن النذر إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج الله به من البخيل. فمثلاً أن يأتي الإنسان فيقول إن شف الله مريضي إنا علي أن أصلي كذا وكذا أو أن أتصدق بكذا وكذا الله عز وجل لم يلزم الإنسان بذلك وإنما هو الذي ألزم نفسه بذلك فهو الفرض فيه أن يتصدق إذا قدر ويتنفل حسب طاقته دون أن يلزم نفسه دون أن يلزم نفسه ويقول لله علي وكذا وكذا فإن النظر بهذا المعنى حينئذ مكروه كما سبق معكم وإذا دخل فيه وجب عليه أن يوفي به فلاحظ هنا أين الرخصة في هذا الأمر المؤلف هنا رحمه الله يقول إن هذه رخصة وهدية من الله وهي التسهيل والتيسير فمن يستطيع استخراج من من هذا المثال أين الرخصة وأين التسهيل والتيسير مه اليسر النصوص التي وردت في التيسير ومنها هذا موضوع النذر كونه مكروه يعني كرهه الشارع وما معنى أن الشارع كره ذلك كأنه ينهاك نهاك عن ذلك نهاك أن تلتزم أمرا ابتداءا كالنذر مثلا فإنك لا تدري توفي به أو لا تستطيع أن توفي به فهذه رخصة هذا معنى الرخصة يعني أن الله لم يوجب عليك هذا الأمر وأهدى لك رخصة وهي التسهيل والتيسير فإذا لم تقبلها كأنك قد ردت هذه الهدية على مولاك وهذا لا يليق بالعبد وهذا لا يليق بالعبد وأشار المصنفون إلى معنى يخص هذا الباب وهو قوله إن الناذر على نفسه نذرا يلزم نفسه بذلك أو الذي يلتزم التزام غير نذري كما أشار إليه وذكر هذا المصطلح يلزم نفسه بشيء معين من النوافل والصدقات فإنه يشبه من لم يقبل الرخصة قال وذلك يضاهي ردها على مهديها فكأنه هنا يشير إلى أن العبد قد يشق على نفسه في كثير من النوافل ويلتزم بها ابتداءً ويكلف نفسه ما لا يطيق، وهذا أشبه منه برد الرخصة التي رخص الله عز وجل له فيها. إيه نعم. اقرأ الثاني. والثاني خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكدة في الشر. وقال عليه السلام إخبارا عن داود عليه السلام إنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا ولا يفر إذا لاقى. تنبيها على أنه لم يضعفه الصيام عن لقاء العدو فيفر أو يترك الجهاد في مواطن تكبده بسبب ضعفه نعم. هذا المعنى هنا يشير به المصنف رحمه الله أن الإنسان قد يخطئ في ترتيب الحقوق التي عليه فمثلا إذا كان على الإنسان حقوق في أولاده وهو مقصر فيها مثلا أو حقوق لأبويه وهو مقصر فيها أو مقصر في جوانب أخرى مثلا من طلب العلم فيذهب هذا المكلف فيلزم نفسه بكثير من العبادات والنوافل أو بالصيام مثلا أن يصوم يوم ويفطر يوما فإن هذا قد يشق عليه فلا يتفرغ لعبادات هي آكد عليه وأنفع له لكن من الذي يحدد هذا هو نفسه بحيث أنه يرتب الحقوق الواجبة عليه ترتيبا صحيحا وهذا الذي ورد يشير إليه المصنف لما ذكر هذا الحديث والحديث أخرجه الإمام البخاري وأخرجه مسلم فقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن داود إنه كان يصوم يوما ويفطر يوما مع أنكم كما تعلمون أن الصيام والإفطار أن يصوم يوم ويفطر يوم هذا ليس بلازم بأصل الشرع وإنما المكلف قد يلزم نفسه بذلك فإذا ألزم نفسه بذلك فينبغي أن يراعي بقية التكاليف هل يستطيع أن يؤديها أو يقصر فيها فإذا كان سيقصر فيها فإن هذا الالتزام في حقه مكروه ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن شأن داود عليه السلام إنه كان يصوم يوماً ويفطر ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى الإشارة هذه ماذا تفيد؟ يعني أنه لا يؤدي به هذا إلى التقصير في أمور أخرى فلا يضعف في الجهاد ولا يضعف في بقية التكاليف هذه الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام تبين أنه بتحمله بالتزامه بهذا الأمر لم يؤدي به إلى التقصير فيما فيما سواه نعم اقرأ بارك الله وقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنك لتقل الصوم إنك, إيه؟ إيه نعم. إنك لتقل الصوم فقال لتقل الصوم, نعم. إنك, لتقل الصوم. نعم. إنك لتقل الصوم فقال إنه يشغلني عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إليّ منه. هنا، فهنا لو أنه صام يوما وأفطر يوما، قد يضعف عن كثير من العبادات الأخرى. ومن هنا فإن هذا الالتزام الذي يلزم به نفسه، أولا قد يخل به. الأمر الثاني أنه لو استمر فيه ولم يخل به. قد يضعفها عن عبادات هي آكد أو أحب أو أنفع إليها ولذلك لا داعي لأن يلزم نفسه ابتداء بهذا الأمر بل يصوم ما استطاع ويفطن ما استطاع دون أن يلزم نفسه بشيء, بشيء معين أي نعم ولذلك كره مالك إحياء الليل كله مالك مالك إحياء الليل كله وقال لعله يصبح مغلوبا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوى ثم قال لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح وهذه النصوص كلها وردها المصنف لتنبيه المكلف, لتنبيه المكلف على مراعاة الحقوق العامة والخاصة بحيث يكون فيها على وزان واحد فهنا لو أنه قام الليل كله خيف عليه أن يضيع صلاة الفجر وهي فرض، ويخاف عليه أيضا أنه لا لا يستمر في الالتزام بما ألزم نفسه به أيضا. إيه نعم. وقد جاء في صيام يوم عرفت أنه يكفر سنتين. وقد جاء في صيام يوم عرفت أنه يكفر سنتين. ثم إن الإفطار فيه للحاج أفضل لأنه قوة على الوقوف والدعاء. والابن وهب في ذلك حكاية. لاحظ هنا نهي الحاج عن صيام يوم عرفة، مع أنه ورد أنه يكفر سنتين، وهذا أجر عظيم. لكن الشارع بالنسبة للحاج لاحظ أمر آخر، وهو مصلحة الحاج في التفرغ للدعاء والذكر، وذلك أفضل في حقه، وذلك أفضل في حقه، ولذلك ورد النهي عن صيام يوم عرفة بالنسبة. للحج هنا. وقد جاء في الحديث إن لأهلك عليك حقا ولزوارك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصل لا تلزمه لا تلزمه في الأصل فربما أخل بشيء من هذه الحقوق السؤال هنا هل هناك عبادة تلزمه بالأصل وينقطع لها؟ المصنف هنا رحمه الله يؤكد ما سبق وقد سبق ذكر هذا الحديث في الدرس الماضي وسيأتي الحوار بين رجلين من الصحابة بين سلمان رضي الله عنه وأبي الدرداء فالشارع قصد إلى توزيع التكاليف لتشمل الحياة كلها فهنا إن لأهلك عليك حقا ولزوارك عليك حقا ولنفسك عليك حقا لنفسك عليك حقا حتى لا تضعف في العمل من كثرة ما تلزمها بما لم يلزمك الله عز وجل ولأهلك عليك حقا حتى لا تزدحم عليك الأمور التي تلزم بها نفسك وهي ليست لازمة لك في الأصل وتضيع الحقوق الواجبة لأهلك ولزوارك عليك حقا حتى لا تزدحم عليك الأمور التي لا تلزمك فتضيع الحقوق التي لزوارك وهكذا في سائر أمرك فقال المصنف هنا فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصل فربما أدى بالإخلال بغيرها وهذا واقع هذا واقع في المكلفين فالكلام هنا لما قال فإذا قطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصل السؤال هل هناك عبادة لازمة في الأصل وينقطع الإنسان لها؟ إيه نعم. صيام الفرض تقص الصيام الفرض لازم للإنسان وينقطع له؟ إذا كان كبيرا في السن هل ما نسأل عن الناس العاديين ما اعتاده الناس أو الناس؟ إيه نعم. الجهاد في سبيل الله يعني كيف ينقطع له في واحد يتفرغ للجهاد وينقطع له عمره كله الجهاد حتى بوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يذهبون ويجيئون يذهب الشهر والشهرين ثم يعودوا إلى حالة الناس العادية المعروفة وصيام الفرض أيضا لا يقطعك عن بقية الأعمال صيام الفرض في رمضان الناس يتجو يأخذ يذهبون في قضاياهم وأعمالهم ومصالحهم الاستشهاد هذه هذا انقطاع عن الحياة بالكلية لكن نتكلم عن عمل تقوم به في الأرض من العبادات يقطعك عن سائر العبادات هل في الشريعة شيء من هذا؟ الصلوات الخمس تقطعك عن سائر الأعمال؟ تصل الصلاوات الخمس في أوقات معلومة محدودة وفي سائر الأوقات تتقلب في عبادات كثيرة وتعمل عبادات أخرى النذر والالتزام بالاعتكاف طول الحياة في المسجد هذا يقطعك عن سائر الأمور صحيح لكن هل هو مشروع؟ هل هي عبادة لازمة بالشرق؟ هل الاعتكاف عبادة لازمة بالشرع؟ ليس بلازم بالشرع هنا زميلكم يقول ما فيه ها؟ يقول ليس هناك عبادة لازمة بالشرع تقطعك عن الخلق وهذا من حكمة الشارع والدليل هو واقع واقع المتعبدين وواقع المسلمين واقع الصحابة رضو الله عليه العبادات وزعها الشرع وجعلها شاملة لجميع أحوال المكلفين وما كلفه ما يتعلق بالمعاملات والالتزام فيها بالأحكام الشرعية شاملة لجميع أحوال الحياة وهكذا فإن العمل بالإسلام العمل بشريعة الإسلام في العبادات والمعاملات وفيما يلزم الإنسان من حيث الأصل يعني من الالتزام الشرعي يغطي الحياة كلها ويجعلك تتصرف في جميع أحوالك وفق شريعة الله عز وجل ولا تقطعك عبادة عن عبادة يعني ما في عبادة تقطعك عن سائر العبادات وهذا من حكمة الشارع ولذلك قال الله عز وجل في ذكر هذا المعنى في كتابه سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك لا شريك له وبذلك أمرته فهنا المحي والممات تشمله جميع العبادات وتلتزم فيه بأحكام الشريعة فلا يقطعك عمل عن عمل لكل عمل وقته ولكل عمل مقصده وكلها لتحقيق عبادة الله عز وجل ومن هنا قسم أهل العلم الأحكام الشرعية إلى قسمين القزم المشهور سموه بالعبادات كالصلوات وما في حكمها وهذا معلوم أن فيها معنى التعبد لله وفيها الأجر مع إخلاص النية وهي أيضاً لا تشمل جميع الأوقات لا تشمل جميع الأوقات وإنما هي في أجزاء معينة من الأوقات في بقية الأوقات يأتي ما يسميه العلماء بالمعاملات أو العاديات أي تصرفاتك الباقية كما ورد في الحديث هنا إن لأهلك عليك حقا ولزوارك عليك حقا ولنفسك عليك حقا وفي سائر أعمالك الأخرى عليك حقوق وتكاليف هذه ذكر العلماء كما سموها بالمعاملات تكون أيضا عبادة إذا أخذت من تحت إذن الشرع والتزمت فيها بحكم الله سبحانه وتعالى وأخلصت النية فيها وطلبت الأجر من الله وعلى هذا تكون حياتك كلها المحيا والممات لله رب العالمين أي عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى هذا هو الأصل في التكاليف الملزمة للإنسان فلاحظ فيها هنا مقصد فيها تنوع العبادات ليست من باب واحد تنوع العبادات وفيها أنها تغطي الوقت كله وفيها أيضا أنها تحقق مصالحك كلها في الحقوق التي لنفسك ولربك ولأهلك ولجيرانك الحقوق العامة والخاصة في جميع التكاليف سواء من جنس العبادات أو من جنس المعاملات فإذا جاء المكلف وتسلط على هذا الترتيب الحكيم هذا ترتيب من؟ ترتيب الشارع الحكيم فإذا جاء المكلف وتسلط على هذا الترتيب الحكيم فأخذ جزءاً معيناً من العبادات وألزم نفسه به وهو ليس بملزم مثل كثرة الصيام كثرة النوافل فألزم نفسه به فأخذ الوقت كله لهذا النوع من العبادة سيقصر في الباقي أو لا وهذا هو المحذور الذي أعاد المصنف الكلام وبدأ الكلام وأعاده فيه وهو كما تعلمون خلاف ما رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وذلك الصحابة لما تقرأ سيرهم تجدهم في كل في كل حال إن أردت أن تجدهم في المسجد خاشعين ومتبترين وجدتهم إن وجدتهم في قيام الليل مستغفرين وجدتهم إن أردت أن تجدهم عند الصدقات وجدتهم إن أردت أن تجدهم عند الأمر معروف النهفة المنكر وجدتهم إن أردت أن تجدهم في مواطن الجهاد وجدتهم إن أردت أن, أن تجدهم في إقامة الحقوق الزوجات والأولاد والجيران والأقارب وجدتهم وصلة الأرحام إن أردت أن تجدهم في الأمور الخاصة والعامة وجدتهم هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه <تصفيق> هنا وعن أبي جحيفة رضي الله عنه ت... رضي الله تعالى عنه قال آخر ما آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة أم الدرداء متبذلة فرأى <تصفيق> فرأ أمة الدرداء متبذلة. هذا مثال واضح لفهم الصحابة وتربيه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. إيه نعم. فقال ما, شأن ما شأنك متبذلة؟ قالت إن أخاك أب الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال فلما جاء أبو الدرداء قرّب إليه طعاما فقال كل كل فإنني صائم. من القائل هنا؟ سلام. سلام. أبو الدرداء يقول لأخيه سلمان كل فإني صائم. قال سلمان قال اقرأ. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل. هذا الصيام نافلة نعم. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فنام فلما كان عند فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن فقام فصليا فقال سلمان إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق سلمان قال الترمذي صحيح والحديث أخرجه البخاري, الحديث أخرجه البخاري وكلام سلمان هنا من مشكات النبوة سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وطبقه على أخيه ذكر به أخاه أبو الدرداء ووصاه بذلك نعم طبعا هو عرف حاله لما سمع زوجته لما سمع زوجته تقول ليس لأبو الدرداء حاجة بالدنيا يعني كأنها تلمح بحاله وتذكر اجتهاده في أنه انصرف إلى أنواع من التكاليف غير الملزمة لأصل الشرع وألزم نفسه بها فهنا سلمان رده إلى الصورة الصحيحة العملية أي نعم وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع وما, ي... وما يرجع إليه والضيف بالخدمة والتأنيس والمؤاكلة وغيرها والولد بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة والنفس بترك إدخال المشقات عليها وحق الرب سبحانه بجميع ما تقدم وبوظائف وبوظائف وبوظائفة. وبوظائف أخر. وبوظائف أخرى وبوظائف أخرى فرائض ونوافل أكد مما هو فيه والواجب أن يعطي لكل ذي حق حقه نعم هذه القاعدة الواجب أن يعطي لكل ذي حق حقه وهذه كثير منها في المعاملات لكن الشرع قصد إليها قصد إليها وجعل الأجر فيها مرتبط بالإخلاص فمن نوى في مثل هذه الأمور في المعاملات النية الخالصة لله يقيم فيها شرع الله ويطلب فيها الأجر من الله فإنه مجور فإنها تنقلب إلى عبادة تنقلب إلى عبادة نعم. وإذا التزم الإنسان أمر من الأمور المندوبة أو أمرين أو ثلاثة، فقد يصده ذلك عن القيام بغيرها أو عن كماله على وجهه، فيكون ملوما نعم. اقرأ الثالث. والثالث خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم لأنه قد لأنه قد فرض من جنس ما يشق ما يشق الدوام الدوام عليه. فتدخل المشقة فتدخل المشقه بحيث لا بحيث لا يقرب من وقت العمل إلا والنفس تشمئز منه وتود لو لم تعمل أو تتمنى لو لم تلتزم لاحظ هنا طبعا الكلام هنا كما هو ظاهر في غير الفرائض والواجبات الكلام فيما يلزم المكلف به نفسه مما ليس بلازم في الشرع يعني الشرع ما ألزمه وبيه ولكنه هو ألزم نفسه به رغبة في التقرب إلى الله هذا الأمر الثالث هو من المحاذير لأن الإنسان إذا ألزم نفسه بأمر معين لم يلزمه الشارع واقتصر عليه يخشى عليه الملل أو لا يخشى عليه الملل وإذا وقع الملل في العبادة كما ورد في الحديث فإن الله لا يمل حتى تملوا. وإدخال الملل إدخال المكلف الملل على نفسه هذا منهي عنه لأن الملل يورث الخمول ويورث الكسل ويورث التردد وقد يورث الانقطاع فما حاجة المكلف لهذه الأمور كلها وقد وسع الله عليه فهذا محذور ثالث من المحاذير التي يشير إليها المصنف. إيه نعم. وإلى هذا المعنى يش... يش وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي يشير الله, يشير الله عنها. يشير حديث عائشة. إيه نعم. وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله. فإن المنبت لا ارضا قطع نعم فان المنبت لا أرضاً لا ارضا قطع ولا ظهرا أبقى اي نعم فشبه المغر بالعنف بالمنبت وهو المنقطع في بعض المنبت نعم فشبه المغر بالعنف بالمنبت وهو المنقطع في بعض الطريق لأنه عن لانه عنف في أوله تعنيفا على الظهر وهو المركوب حتى وقف فلم يقدر على السير ولو رفق, ولو رفق بدابته لوصل إلى رأس المسافة نعم بارك الله بي يعني هنا التشبيه الحديث هذا ذكر المحقق هنا أنه أخرجه ابن المبارك في الزهد والبيهقية أيضا ورؤيا موصولا كما أنه ذكر في بعض الطرق موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه انقطاع في بعض سنده، وذكر أنه وذكر أن له شواهد، ثم قال إن هذه الشواهد لا تنجبر، لأنها شديدة الضعف، فالحاصل هنا النظر في شواهده يحتاج الأمر فيه إلى مراجعة، فالحاصل أن المعنى هنا أن المنبت وهو الذي يركب النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقع التشبيه في هذا وقع التشبيه في الحديث على أن المنبت في سفر وهو الذي يستعمل دابته بنوع من العنف يستعمل دابته بنوع من العنف ويغلظ عليها ويشدد عليها في سفره ويشدد عليها في سفره ولا يعطيها الراحة المعتادة فإنه يخشى عليه أو هو على الحقيقة سينقطع في سفره فلا هو أتم المسافة ولا هو أبقى دابته هذا معنى فإن المنبت لا أرضا قطع أي لا أتم المسافة ولا ظهرا أي ولا أبقى دابته هذا معنى ما ورد في هذا الحديث تطبيقه على الإنسان في هذا الموضع أن الإنسان يتجاوز التكاليف الملزمة التي ألزمه بها الشارع وإذا نظرت في نفسه قد يكون قد أحسن القيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات وقد يكون مقصر ومع تقصيره هذا يأخذ في أعمال لم يلزمه الشارع بها فيتكلف فيها تكلفا شديدا ويعنف فيها على نفسه وهو بهذه الصورة قد ينقطع عن تمام المسافة تمام المسافة ما هي الحياة الدنيا أن تنهي هذه المسافة هذه الرحلة في الحياة الدنيا وتصل إلى الله عز وجل وأنت على عبادة مستقيمة وطاعة وإحسان فيخشى عليه أن ينقطع فلا يصل بسبب تعنيفه على نفسه وبسبب إلزامه إلزام نفسه بما لم يلزمه الله سبحانه وتعالى وبسبب إخلاله في التوازن في التكاليف الشرعية هنا. فكذلك الإنسان عمره مسافة والغاية الموت ودابته نفسه فكما هو المطلوب ب... ك... فكما هو المطلوب بالرفق على الدابة حتى يصل بها فكذلك هو المطلوب الم... فكذلك هو مطلوب بالرفق بنفسي حتى يسهل عليه حتى يسهل عليها قطع مسافة العمر. بحمل التكليف فنهى في الحديث عن التسبب في في تبغيض العبادة للنفس وما نهى الشرع عنه لا يكون حسنا أي نعم. وهذا المعنى طبعا كما تعلمون وارد في أحاديث أخرى مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معكم في حديث حديث عائشة اكفلوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا هذا المعنى ثابت في ما أخرجه الشيخان وهو معنى معلوم في الشريعة حتى أن العلماء استنبطوا قاعدة مشهورة معلومة ألفوا فيها كتبا مصنفة وأسموها قاعدة رفع الحرج وقد دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة هنا. وخرج الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذ فقال انطلقا فبشرا ويسرا ولا تعسرا فإني قد أنزلت علي يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بارك الله فيك. <تصفيق> وهذه الآية كما ذكر المصنف رحمه الله تفسيرها لواقع الصحابة فإنه سيذكر الحديث حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عند مسلم. وهو مبين لمعنى هذه الآية وهو مبين لمعنى هذه الآية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل أصحابه في تحمل التكاليف وكانوا يتحملونها بصورة متوازنة على مقتضى الشريعة، ولذلك ورد في أوصافهم أنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار. وأصل التكاليف الشرعية تؤدي إلى ذلك لأن الله عز وجل وضع التكاليف الشرعية على قدرات الناس على قدرات المكلفين فمن التزم بها التزاما صحيحا فإنه يتحقق له هذا الوصف يكون عاملا في يومه مجاهدا سواء من الجهاد الذي ورد في هذا الحديث لما أرسلهم من إلى اليمن دعاة إلى الحق والهدى دعاة إلى التوحيد فعلمون الناس التوحيد أنهم عن الشرك أو بمعنى بدل الجهد في سائر أنواع العبادات وفي سائر المصالح الدنيوية التي جعلها الله للناس قياما في الدنيا فكانوا كذلك في النهار مع إقامتهم للواجبات وانتهائهم عن المحرمات وكانوا في الليل رهبانا وهذه هي التربية الصحيحة هذه هي التربية الإسلامية الصحيحة يقرأ الحديث نعم. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا نعم. أرسلهما النبي عليه الصلاة والسلام للتبشير بالتوحيد والنهي عن الشرك. وجمع الناس وتربيتهم على الحق وحكمهم بشريعة الله سبحانه وتعالى وهذه الوصية كما تلاحظون قصد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك استمرارهما على العمل وعدم وقوع الملل عليهما ونبههما إلى العوائق التي يمكن أن تعترض طريقهما ومقصود المصنف هنا هو أن أن يشير إلى أن المكلف إذا قام بمد هذه التكاليف ينبغي أن يكون على توازن وأن يؤسس فهمه على مقتضى الشريعة الإسلامية وأذكى الصحابة كما أسلفت تجدهم في كل باب من أبواب العبادات والمعاملات والأمر المعروف النهي عن المنكر يغطون الحياة كلها بإقامة الدين وإقامة مصالحهم الدنياوية والشرعية على كلمة سواء وشريعة محكمة فالمكلف إذا عكس الأمر على نفسه وألزم نفسه بما لم يلزمه الشارع وقصر في تلك الصورة الواضحة الصحيحة يكون قد أخطأ على نفسه ولذلك دائما الإنسان يحتاج أن يجعل الصورة التي عمل عليها الصحابة رضوان الله عليهم هي الصورة المثلى التي يقتدي بها ويزن أعماله ويزن نفسه بها إيه نعم يكمل بارك الله فيك. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تأسروا هنا. والحديث أخرجه ومسلم هنا. وهذا نهي عن التعسير الذي التزام الحرج فيه نوع في في التعبد نوع منه الذي التزام الحرج في التعبد نوع منه هنا. وفي الطبري عن جابر بن عبد الله قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي على صخرة بمكة فأتى ناحية مكة فمكث مليا ثم انصرف فوجد الرجل يصلي على حاله فقال أيها الناس عليكم بالقصد والقصد ثلاثا فإن الله لن يمل حتى تملوا لاحظ هنا. افرض أن الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام لتبشير الناس بالحق وتعليمهم به والقيام عليهم بشرايع الإسلام هب أنهما أخذ ينشغلان في طريقة في التعبد كما انشغل هذا الرجل هل يصلون إلى مقصدهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تأمل شأن هذا الرجل نهاه نهاه عن يصنع لأنه واضح من شأنه أنه سينفرد بنوع من التكاليف لا تلزمه بالأصل ويخل بغيرها والحديث هنا كما ذكر المحقق الشيخ سليم الهلالي قال في إسناده ضعف في عيسى ابن جارية وهو لين ثم قال وللحديث شواهد أول الشواهد حديث بريدة بلفظ عليكم هديا قاصدا فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه أخرجه أحمد وأيضا حديث عائشة السابق اكفلوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا أخرجه الشيخ وتأمل هذه الصورة حتى تتضح معاني هذه الأحاديث أو يزيد اتضاحها الصحابة لم يتركوا مقاما لله بضواء الله عليم إلا قاموا فيه حتى أنهم كانوا يأخذون في الجهاد شهرا وشهرين وأكثر من ذلك بل إنهم هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم وهذا أمر يحتاج إلى شدة مصابرة وتعب ومع ذلك لم يملوا وقد تجد مكلفا في زاوية معينة من زوايا المساجد يحمل نفسه من التكاليف وزيادة العبادات لم شيئا لم يلزمه الله به ومع ذلك تجده مملولا يشعر بالمشقة ويكاد ينقطع فرق بين الصورتين كبير أو لا لكن الفقه الذي تعلمه الصحابة لم يتعلمه هذا الإنسان المسكين لذلك ينبغي للإنسان دائما وأكرر هذا أن تكون عمدته في الفهم اتباع في مسائل الاعتقاد في مسائل الأعمال في طريقة التربية في فقه الشريعة في تحقيق مقاصدها في العمل بها أن يكون قدوته هو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكثر في قراءة سيرهم ومما يحسن إشارة إليه أن الأحاديث التي ذكرها المصنف هنا ذكرها المخرج هنا جزاه الله خيرا ورد فيها معانا منها إن الله لا يمل حتى تمله ومنها فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه وهذا كله ورد في حديث عائشة من يستطيع استخرجوا من حديث عائشة رضي الله عنه وين هو حديث عائشة فضل حديث عائشة الأول الذي ذكر المخرج جزاه الله خيرا أن طرقه وشواهده لا تنجبر لأنها شديدة الضعف الآن كم حديث عندكم؟ حديث عائشة الأول إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله فإن المنبتل أرضاً قطع ولا ظهراً أبقاه الأحاديث التي بعده تضمنت من المعاني طبعاً الأحاديث التي بعده صحيحة منها ما هو متفق على صحته ومنها ما هو في البخاري ومنها ما هو في مسلم ومنها ما هو في السنن وهو صحيح من يستطيع استخرج المعاني الموجودة في الأحاديث ويقايس هل هي موجودة في الحديث هذا أو لا تفضل. إن هذا الدين متين هذا فين ورد مم. لن فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه هذا المعنى هو نفسه إن هذا الدين متين المعنى واحد طيب ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله فين هذا في حديث عائشة أخرجه الشيخان فإن الله لا يمل حتى تمل طيب فأوغلوا فيه برفق أين هذا في الأحاديث؟ نضل عليكم بالقصد أو اكفوا من العمل كفلوا من العمل ما تطيقون هذا معنى أو أوغلوا فيه برفق إينام ولا تبغضوا لأنفسكم عبادة الله فإن الله لا يمل حتى تملوا كما ورد في حديث عائشة عند الشيخين هذه المعاني الموجودة مذكرة في الأحاديث الأخرى أو لا يصح أن تكون شواهد لهذا الحديث ولا ما يصح يصح طيب والله أعلم طيبكم الباركة الله فيك وعن بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال من هذا فقلت هذا فلان فذكرت من عبادته وصلاته، فقال إن خير دينكم أي وهذا. إن خير دين دينكم أي صروه فقال إن خير دينكم أي وهذا يشعر بعدم الرضا بتلك الحالة، وإنما ذلك مكافة الكراهية للعمل، وكراهية العمل مظنة مظنة للترك، الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل نقض العهد وهو الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع هو المحذور أيضا، ماش. وقد مر في الوجه الثالث ما يدل عليه، فإن قوله صر... فإن قوله عليه السلام فإن المنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى مع قوله ولا ولا تبغض إلى أنفسك ولا تبغض إلى أنفسكم العبادة يدل على أن بغض أن أن بغض العمل وكراهيته مظنة الإنقطاع. ولذلك مثل عليه السلام بالمنبت وهو المنقطع عن استيفاء المسافة وهو الذي دل عليه قوله وهو الذي دل عليه قول الله تعالى فما رعوها حق رعايتها حق رعايتها فما رعوها حق رعايتها على التفسير المذكور على أحد التفسيرين ومضى معكم هذا في دروس سابقة يعني كأنهم ألزموا أنفسهم بأمور لم يلزمهم الشارع بها فما رعوها حق رعايتها هذا أعجب ليس هناك أعجب حال في المكلف من هذا أن الواجبات التي عليه قد يقصر فيها والمناهي المنهيات قد يقع في بعضها والحقوق اللازمة قد يقصر فيها ثم يذهب بعد ذلك ويزيد على نفسه أشياء من عند نفسه لم يلزمه الشارع بها ثم يفرط فيها مرة أخرى وما رعوها فما رعوها حق رعايتها الحديث السابق إن خير دينكم أيسره أخرجه البخاري في الأدب المفرد وقال الشيخ الهلالي إزاها الله خير قال ولي شواهد يثبت بها كما ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة إيه نعم اقرأ الخامس والخامس الخوف من الدخول تحت الغلو في الدين فإن الغلو هو المبالغة في الأمر ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإصراف وقد دل عليه مما تقدم أشياء منها قصة سلمان فسلمان إذا أردت أن تقرأ ترجمته وجهاده تجده مجاهداً براً أمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ساعياً في الخيرات مقيماً للواجبات منتهياً عن المنهيات من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله عليه في هذا الدين وللمسلمين كتب على يديه وأجر على يديه خيرا كثيرا إذا قرأ في سيرته لكن كان أمره هينا سهلا أم لا وهذا معنى أي صرو الحديث نعم حيث قال عليه السلام يا أيها الناس عليكم بالقصد بالقصد بالقصد الحديث وقال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة أي في الحج لما كانوا يرمون يريدون رمي الجمار أي نعم اجمع لي حصيات من من حصي الخذف من حصى من حصى, من حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين أي نعم يعني نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو والغلو هو الزيادة هو الزيادة فيكون الغلو فيها من جهتين أنها زيادة ولأن الشارع لم يلزم المكلف بها ثم أيضا يدخل تدخل في الآية فما رعوها حقا لعايتها هنا وحصى الخذف الجمار كما هو معلوم أن يرمي بها أشبه حصى الباقي لا عفَ حبة الباقِ الصغيرة، وبعض الحجاج يأخذ من الحصى أكبر من ذلك بأضعاف المضاعف، هذه زيادة ومخالفة للشر وغلو في الدين هنا، فأشار إلى أن الآية في النهي عن الغلو يشت... يشتمل معناها على كل ما هو غلو وإفرات. وأكثر هذه الأحاديث المقيدة آنفاً خرجها الطبري وخرج أيضاً عن يحيى بن جعدة قال كان يقال عمل وأنت مشفق ودعي العمل وأنت تحبه عمل دائم وإن قل خير من عمل كثير منقطع إيه نعم هذا تقوي للنفس, تقوي للنفس والإنسان يحس هذا من نفسه إذا أقبلت على العمل وأنت نشيط عليه تنتج فيه وإذا أخذت في عمل زائد لم يوجبه الله عليك بأصل الشرع وأكثرت على نفسك فإنك تمل وإذا مللت خل عليك الملل ضعف إنتاجك فيه نعم وأتى, مع... وأتى معاذا الرجل فقال أوصني قال أم... أمطيعي أنت قال نعم قال صل ونم وصم, وصم... وأفطر, وأفطر. نعم وال... واكتسب واكتسب، ولا تأتي الله إلا وأنت مسلم وإياك ودعوة, ودعوة المظلوم هذا منهج في التربية يعني معاذ كأنه علم من حال الرجل أنه لا يتوازن في العبادات ليس عنده توازن في العبادات علم من ذلك إما بصحبته فترة طويلة أو فترة محدودة لكن علم بذلك أو من فراسته أو نحو ذلك أدرك شأنه فوصه فلذلك يخافه أن لا يطيعه. قال أمتيع أنت. فلما قال له نعم قال له صل ونم وصم وافطر واكتسب يعني اعمل في حياتك الدنيا كلها. حقق مصالحك الدنيوية والشرعية. ولا تأتي الله إلا وأنت مسلم وإياك ودعوة المظلوم. ونعم الوصية. إيه نعم. اقرأ بارك الله فيك. وعن إسحاق ب... وعن إسحاق بن سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مطرف: يا عبد الله العلم أفضل من العمل والحسن بين السيئتين وخير الأمور أوسط أوسطها وشر السير الحق حقا إنعم. ومعنى قوله الحسنة بين السيئتين أن الحسنة هي القصد هي القصد والعدل والسيئتين مجاوزة الحد والتقصير. وهو الذي دل على معناها قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البصد وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ومعنى الحق حقه أرفع, أرفع السير وإتعاب الظهر وهو راجع إلى الغلو والإفراط إيه نعم هذا الأثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد الموضوع فيه الحكم من أبي خالد وهم متهمون بالكذب كما قال مخرج الأحاديث هنا قال وأخرجوا أبو عبيدة غريب الحديث بإسناد لا بأس به لكنه موقوف على مطرف لكنه موقوف على مطرف ابن عبد الله وهي وصية كما تلاحظون مأخوذة من مشكات النبوة يعني كأنه يلخص ما ورد في الأحاديث السابقة والسيئتين مجاوزة الحد والتقصير تجد بعض المكلفين يفرط في الواجبات ويقع في المنهيات هذا تقصير وآخر يجاوز الحد وهذه مجاوزة أي نعم وقال هنا معنى الحق حقه أرفع السير أي أشده أشده يعني كأنه يتعب دابته ويحملها ما لا ما لا تطيق ولذلك سماه وشر السيل هنا ونحوه عن يزيد بن مرة الجعفي قال العلم خير من العمل والحسنات بين السيئتين لأن الإنسان العلم الذي يعلمه ويصحح به عبادته خير له من عمل كثير يلزم نفسه به وقد لا يكون له أصل في الشرع مثلا كما يلزم كثير من الناس أنفسهم ببدع كثيرة، فلو أنهم تركوا هذه البدع وتعلموا العلم والسنة كان خير لهم وعمل على سنة صحيحة قليل خير من عمل كثير على غير سنة. إينعم. وعن كاب الأحبار إن هذا الدين متين إن هذا الدين إن هذا الدين متين فلا تبغض إليك دين الله وأوغل برفق فإن المنبت لم يقطع بعدا ولم يستبق ظهرا ولم يستبق ظهرا وأعمل عمل وأعمل عمل المرء الذي يرى أنه لا يموت إلا يوما واحذر حذر المرء, المرء الذي يرى أنه يموت غدا نعم وخرج وخرج ابن وهب النحو عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم هذه وصايا وصايا من أهل العلم أصايم من التابعين يتمثلون فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذه إشارة إلى الأخذ بالعمل الذي يقتضي المداومة على عليه من غير حرج. يقتضي المداومة. أي نعم. وأن عمر بن إسحاق قال أدريكت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيس رصيرة ولا أقل تششديدا منهم. رحمهم الله رضي الله عنهم وألحقنا بهم غير خزايا ولا ندم كثير من الناس وتنبهوا لهذا المعنى كثير من الناس يظن أن أخذ الأمور بيسر واتباع للسنة وعدم التجديد عن نفس يظن أن في هذا تضيع للدين وهذا من قلة فقهه والدليل هو هؤلاء الأصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مهاجرين وأنصار من الذي يعمل نصف عملهم أو بعض عملهم؟ من الذي يترك دياره ويهاجر في سبيل الله؟ صنعوا ذلك أم لا؟ بذلوا أنفسهم في سبيل الله أم لا؟ قاتلوا وقتلوا أم لا؟ منهم من كان يتصدق بنصف ماله بربع ماله؟ رهبانهم بالليل فرسانهم بالنهار هل أحد يشك في هذا؟ ومع ذلك. كان قال ما رأيت قوما عيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم هذا هو معنى الدين الصحيح هذا هو معنى الدين الصحيح الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نين؟ وقال الحسن دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو والأجلة في هذا المعنى كثيرة جميعها راجع إلى أنه لا حرج في الدين والحرج كما ينطلق ينطلق على الحرج الحالي كالشروع في عبادة شاقة في نفسها كذلك ينطلق على الحرج المالي وش الفرق بين الحرج الحالي والحرج المالي؟ المآل الذي يلاحظ فيه مآل الشيء أي ما يقول إليه الشيء والحرج الحالي التي تجد فيه الآن الحرج فأنت منهي عن ذلك في بعض الناس يقول يا أخي أنا فيها قوة وتحمل أريد أن أصوم يوم وأفطر يوم أريد أن ألزم نفسي أني أقرأ القرآن في سبعة أيام نقول له لاحظ ما يؤول إليه أمرك ماذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال فلما كبرت تذكرت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أني أخذت بها خير لي من الدنيا وما فيها هذا الحرج المآلي هذا هو الحرج المألي إينعم. طيب إذا كان الحرج لازما مع الدوام كقصة عبد الله بن أمرو رضي الله عنهما وغير ذلك مما تقدم مع أن الدوام مطلوب حسب ما اقتضاه قول أبي إمامته رضي الله عنه اقتضاه قول أبي إمامته إينعم. حسب ما اقتضاه قول أبي إمامته رضي الله عنه في قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها وقوله صلى الله عليه وسلم أحب, العم... أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل هذا الحديث أخرجه البخاري أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها إنعم. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته حتى قضى ركعتيما بعد الظهر بعد العصر هذا وإن كان العامل لا ينوي الدوام فيه فكيف إذا عقد في نيته أن لا يتركه وهو أحرى بطلب الدوام فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو يا عبد يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ترك قيام الليل الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نعم وهو حديث صحيح فنهاه عليه السلام أن يكون مثل فلان وهو ظاهر في كراهية الترك من ذلك الفلان وغيره هنا نعم وصورة المسألة بقيام الليل الآن قد يأتي إنسان فيه يقول أنا أريد أقوم أكثر الليل وهو ليس لازم بأصل الشرع كما تعلمون فإنما هو تطور فلو أنه قال أقوم ما أستطيع بدون ما يلزم نفسه أيهما أخف عليه وأرفع للحرج أن يقول أقوم ما أستطيع فإن, قا فإن استطاع كثيرا صنع وإن استطاع قليلا وأحب شيء أن يلتزم ليس بمقصود بالالتزام الموجود هنا في الكتاب لكن المقصود أحب إليه أن لا يلزم نفسه بشيء محدد ومن حيث العمل يصلي ما استطاع قائماً قاعداً ركعت ركعتين أربع ركعات يصلي ركعتين فقط ثم يستغفر قدر ما يستطيع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ويحافظ على ذلك بقدر جهده وطاقته أكتفي بهذا المقدار وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا السائل يقول نحن جماعة نقرأ في قراءة كتب التوحيد والفقه والرياض الصالحين وأكثر ما نحفظ من الرياض الصالحين مع أنه ليس فيه فقه وإنما فضائل الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج ونحن بحاجة إلى التوسع والفقه وأصوله فما هي الكتب التي توصينا بقراءتها والجدول الذي يساعدنا بإذن الله على الاستفادة أما قراءتك في كتاب الصالحين فحسن وكذلك في كتب التوحيد والفقه وأما ترتيب الكتب فبحسب جهدك وحالك وأنا لا أعرف مستواك حتى أقول لك هذا الكتاب أنفع لك أو ذاك لكن تنظر الكتب العلمية الموجودة في الفقه أو في الأصول وتحضر فيها وتستفيد بحسب بحسب مستواك لكن المبتدئين لهم كتب إذا كان من المبتدئين لهم كتب معروفة مثل يقرأ مثلاً كتاب الشيخ بن عثيمين في الأصول إلى علم الأصول أو يقرأ في شرف فتح الورقات وكذلك في الفقه يقرأ في الكتب إذا كان من المبتدئين يقرأ في كتاب منار السبيل ويقرأه على شيخ وهكذا هي نعم. هذا السائل يقول قد يمر على الأمة أزمات من التخلف والبعد عن الدين مما يجدر بالداعية صرف أوقاته في الدعوة والعبادة حتى تنقشع تنقشع هذه الأزمة والسؤال أيهما أفضل أن تكون عبادته ودعوته قصدا أم أنه يحمل نفسه أكثر من طاقته حتى تنقشع الظلمة أرجو توجيه النصح لنا بضرورة بذل الطاقات في خدمة هذا الدين أما الجواب على السؤال فهو كما ذكر في القصط الأول أو في الجزء الأول المفروض أن تكون عبادته ودعوته قصدا أي متوازنا حتى يستمر ولا يحمل نفسه ما لا يطيق حتى لا يمل حتى لا يمل ويستمر في العمل ولا يجوز له أن يحمل نفسه ما لا يطيق حتى ينقطع والجواب على هذا السؤال هو هذا الدرس الجواب على هذا السؤال وهذا الدرس وقد سبق معكم سؤال آخر في الدرس الماضي الذي قبله أن أحد طلبة العلم يقول أنا أعمل إلى الساعة الرابعة ثم أحضر درسا بعد ذلك بعد العصر ثم درس أيضا بعد المغرب ثم كذا من بعض المصالح بعد العشاء ويقول أجد شدة على نفسي حتى أكاد أن أبكي من شدة الجهد والإعياء فالجواب هو هذا الدرس لا يكلف الله نفسه إلا وسع. ولوجود هذا النوع عند بعض المكلفين يصنعون ذلك غيرة وحمية وكما ذكر السائل إلا أن الله عز وجل أعلم بمصالحنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاتبع السنة فذلك خير وأما توجيها النصح بضرورة بذل الطاقات في خدمة هذا الدين فهذا هو الواجب أن أوصي نفسي وإياكم ببذل الإمكان ببذل الجهد والطاقة في تعلم العلم في نشره الدعوة إلى الله عز وجل في إقامة الواجبات في إحياء هذه الأمة في كل جهد ينفع المسلمين في مصالحهم الأخروية والدنيوية هذا هو الواجب على الجميع وقد أمر الله عز وجل بالمساوعة في الخيرات، لكن كما سبق في شأن الصحابة رضوا الله عليهم أن يكون فهمك لهذا الدين في إطار التيسير وفي إطار الرفق بنفسك، يعني تجمع بين الأمرين، تجمع بين الأمرين. يقول هنا يسأل عن الإنسان إذا كان له كم طويل في الصلاة أو أشبه أيضا ما إذا كان له مثلا بعض لباسه مثلا عمامته كبيرة تسقط أمامه فهل يشمرها أم لا هذا ورد في بعض الآثار فالإنسان إذا كان له سبقته مثلا سبقه ردائه في السجود أو عمامته فلا يشمر ذلك لا يتكلف شيئا من ذلك لا يتكلف شيئا من ذلك وليس من من السنة تشمير ذلك لعل أكون قد يعني فهمت سؤاله السؤال الذي بعده يقول رجل أدرك من الصلاة الرباعية التشهد الأخير وجاء آخرون وأتموا به هل يجهر في الركعتين الأولى المفروض يكتب ال الأولين الأولى والثانية من الصلاة الجهورية لا يجهر فيهما؟ الجواب أنه لا يجهر فيهما لأن صلاته بالنسبة له صلاته إتمام فكما ورد في حديث النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فقضوا فما فاتكم فقضوا والمقصود بالقضاء الإتمام يعني تتم صلاتك ليس ما بقي من صلاتك هو أولها وإنما الذي يبقى من صلاتك إذا سبقت هو آخرها فتتمه وهذا هو الصحيح والله أعلم لأن تفسير القضاء هنا بالإتمام هو الذي ورد به وردت به اللغة ورد به الشرع أما اللغة فإن القضاء معناه الإتمام كما قال الله عز وجل فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن وأيضا <تصفيق> معنى الشرعي قال النبي عليه الصلاة والسلام فما فاتكم فقدوا أي فأتموا أي نعم وعلى هذا لا يجهر وعلى هذا إذا صلى العشاء فأدرك ركعتين وبقيت عليه ركعتان فإنما بقي عليه وآخر صلاته فلا يجهر فيهما يقول هل هناك خلاف في الصلاة الوسطى وما هو دليل من يقول إنها صلاة الفجر هذا لا علم لي به لا أعلم قول من يقول إنها صلاة الفجر كما أنني لا أعرف دليله على ذلك لكن الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فسراها العلم بأنها صلاة صلاة العصر يقول لي أسم في جمع في جمعية تعاونية ولا أدري كيف أزكيها لأن الأرضاها غير معلومة وهل ت وهل تزك وهل أزكي الأصل وهو قيمة السهم طبعا كلام أهل العلم في هذا أن الأسهم تنقسم إلى قسمين أسهم ربووية وأسهم غير ربووية الأسهم الربووية منهي عن الإنسان كما هو معلوم عن الربال لأنه كبيرة من الكبائر فإذا كانت هذه الأسهم ليست من جنس الأسهم الربووية فإنه يزكيها إذا علم قيمتها وأرباحها إذا علم قيمتها وأرباحها وتحقق فيها الشرطان المذكوران عند أهل العلم الشرط الأول اكتمال النصاب والشرط الثاني حوالان الحول فإنه يجب عليه أن يزكيها يجب عليه أن يزكيها لتحقق هذان الحول الشرطين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم